ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا عنبوساً قطريراً، فوقعهم الله شر ذلك لأوم ولقام ولقام نبضاً وسرراً، وجزاءهم بما صبروا جنة وحريراً. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكوام كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولذان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبير إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم فياب سندس خضر وإذ تبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نذلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك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 يحبون العاجلة ويذرون وراءهم أو من ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمت لهم تبديلا إن هذه تذكره فمنشاء أدخل إلى ربه سبيلا